من الموت. ماذا ن ل م م و ت ا يقصد السيد المسيح ب ك ل م ة ا ر ف ع ا ل ح ج ر اليس الذي اقام الميت يقدر ب ك ل م ة ان يرفع الحجر ده صح اللي اقام الميت يقدر يرفع الحجر انما كل ما كتب او حدث حتى كتب لاجل تعليمنا كتب لاجل تعليمه انا كانسان بيتعامل معايا ربنا من اجل انه يورثني في السماء هل مكنش ا ا قادر ب ك ل م ة يخليني اقديس واورث معاه في السماء كان قادر امال سيبني اكافح واجاهد ل ي لي, لي. اتاري الموضوع له معنى ومغزى اتاري العمل شركه بيني وبين الله يوضحوا الكتاب في الكلمتين دوله توبني فاتوب توبني فايه فاتوب كان ممكن يقول توبني لانك تقدر ويقدر ب ل م س ة كده يخليني تمام التمام اما ل ا ي ه معنى توبني فاتوب ب يعني يا ر انا ح م د ايدي و خ ل ي ايدي تبقى في ايدك انت حتديني ن ع م ة وساعدني انا استغل النعمه دي واجاهد بيها كان قادر ربنا يقف قدام قبر ا ل ع ا ز ر ويطير الحجر والقبر وكله ولا حتى من غير ما يجي قدام قبر ا ل ع ا ز ر ولا محتاج لناس ولا لدا ولا ل د ه لكن يقف ويقول ايه ارفعوا الحجر وقلت دي ل ه ا رمز لان ه الانسان عليه عمل لان ي ق ي ا م ة ا ل ع ا ز ر رمز ل ت و ب ة الانسان وقيامته من قبر ا ل خ ط ي ن الانسان عليه عمل ارفعوا ا ل ح ج ر فيبقى عشان اعرف ان ي انا علي عمل انا علي عمل ومش معنى ان ح ي ا ة ا ل ت و ب ة او المشوار الروحاني يعني انسان حينام وربنا يدي له ا ل ن ع م ة بمعلاقه فضوئه لا ده انسان حيتعب ويجاهد ويعرق ويتالم وحاجات كتير كتير في معاني تاني ل ك ل م ة ارفعوا الحجر يعني تعالوا ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة كده من الناس لاني ضروري فيه مضادين للمسيح وحيشكوا فيه ولازم عاملين م ؤ ا م ر ة او ح ا ج ة فخلاهم يروحوا ن ا ح ي ة الحجر ويعرفوا ان الحجر محدش مس وان القبر م أ ف و ل ولما ه م يشيلوا الحجر حيشموا ر ي ح ة النتانه بنفسهم ويعرفوا ان ا ل ع ا ز ر اللي بقاله اربعه ايام ده ن ت ن والدود بيرعى في جسده وما فيش ا ت ف ا ق ي ة بين المسيح وبين حد ولا ع م ل ي ة خداع ولا نصب وممكن ساعه ما يرفعوا الحذر حيشوفوا ل ع ا ز ر والدود بيرعى فيه حيطلعوا يجروا فضروري لما الناس رفعوا الحذر ت أ ك د و ا ان ا ل ع ا ز ر ميت والدود بيرعى في جسده ودي كانت ح ك م ة من الله فلحظات عدت وكتير من الناس بصوا في القبر بعد ما رفعوا الحجر لقوا لعاظر ملفوف وفي دود و ا ل ر ي ح ة ا ل و ح ش ة جدا ملت الدنيا ففي ناس رجعت لورا وقف هو وصرخ بصوت عظيم لعاظر هالامه ل م ايه هلما خارجا عشان الناس تتأكد اني ف ي خارجا ن بعناي مدود ده انا ا يا شفته شميت مدود ل ح ة خ ي ي ر ل انا شفت وش وكل الدود انا اللي رفعت الحجر وش وكل الدود لا دا اقاموا من بين الاموات من بعد ا ر ب ع ة ايام دا قصد الرب من انه يقول ارفعوا الحجر لكن هو كان قادر يرفع الحجر عايز ياكد للناس ان ي دي م ع ج ز ة محدش عملها قبل كدا صح في ناس اقامت اموات لكن ما حصلش اني قالوا بعد ا ر ب ع ة ايام يعني انت والرب اعطى اولاده ان يصنعوا الاشفياء والايات والعجائب لانه يقول من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو بل واعظم منه ا هنا بنتمنى هناك حنتهنه ا هنا ب ن ك م ن ه وهناك حنتهنه ا ونشوف ا ل م د ي ن ة اللي وصفه يوحنا طال انتظارنا و ا ل ش و مالينا طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فادينا وان ل للعطيه وعز الابديه اهينا بالايمان وهناك بالعيان طال انتظارنا والشوق ش مالينا لوصل ديارنا عن بفادنا ي يا فرح قلوبنا لمن شفت دينا يا فرح قلوبنا لمن شفت دينا على باب السماء وبيرحب بينا صان انتظارنا والشوق ملينا صان انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عن بفادينا نعما نعما ادخلوا ياولادي نعما ادخلوا ياولادي هاليلويا مجدا يا جمال صوت الفادي طال انتظارنا والشوق مالينا ن و ص ل ديارنا ع ن د فادينا ندخل الى المك ا وفراح ا ل آ ب ا د ونشوف ا ل م شافه في كل الدنيا حال طال انت و ا ل ش و مليء لا طال نوصل ديارنا عن تفادينا و ب ا ي د الكريمه في الحفله العظيمه و ب ا ي د الكريمه في الحفله العظيمه ياخدنا من ا د ن ا ونبدا الترنيمه طال انتظارنا و ش ا ل ش ا ق مالينا نوصل ديارنا عندي فادينا ونشوفه, ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا وهو بذاته ي ج ل س في وسطينا ت ع ا ل ا م ت ظ ا ر ن ا والشوق مالينا لو انتظارنا صلد يارنا عن د ي ف ا د ي ن ا ونعش في ا ل م د ي ن ة وحب يكفينا ونعش في ا ل م د ي ن ة و ح ب يكفينا لا شمس ولا قمر و ينور لينا طال انتظارنا والشوق ش انتظارنا مالينا ن و س ديارنا عنتفادينا مجد وكرامه للمخلصين, للمخلصين يمشوا في ا ل م د ي ن ة من زينا مين طال انتظرنا ا و ا ل ش و مالينا طال انتظارنا و ا ل ش و مالينا نوصل ديارنا عن ت ف د ي ن ا الله الله نجد ما أ ب ه ا ه الله الله م ج د ما أ ب ه ا و إ س م المبارك على الجبال طال انتظارنا والشوق ش مالنا نوصل ديارنا عن د بفادينا والبحر الزجاجي على جند الفادي, الفادي بترنيمه موسى الكل ب ل ا د ي طال انتظارنا والشؤم لينا صالح ت د ا ر ن ا والشؤم لينا نوصل ديارنا عن د ف ا د ي ن ا والابن والروح القدس الاله الواحد امين اتكلمنا في المرتين اللي فاتوا ك ا ج ا ب ة عن السؤال اللي بيقول لماذا انا مسيحي احنا عارفين ان الكتاب بيقول ان للرب حرب مع عماليق من دور الى دور يعني ايه عماليق ا ل ل ي ه و م ي ن الشيطان فيبقى الرب له حرب مع الشيطان على مدى الاجيال طبعا الشيطان مش حيواجه ربنا م ب ا ش ر ة لما ربنا تجسد هنا في ص و ر ة الناس الشيطان كان ث م و ا ج ه معاه و ع د الشيطان محتار م ر ة يشوفه انسان ضعيف تعبان قاعد على البير و م ر ة ي ش و ف و ا جبار مين د ه مش عارف م ر ة ي ش و ف و ا على الصليب في النفس الاخير و م ر ة ي ش و ف و ا كاسر ش و ك ة الموت محتار م ر ة ي ش و ف و ا جعان جدا ويقول ان كنت ابن الله فكل هذه ا ل ح ج ا ر ة تصير خبزا لكن ابن الله المتجسد يصمد ويرد عليه بالمكتوب ويقول له مكتوب انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل ك ل م ة الله فالشيطان و ج ه ه وهو في ملء الزمان متجسد لكن المسيح كمل عمل الفداء وصعد لكن ساب تباع لي لباس الصليب ساب شركائه اللي شايلين معاه الخشبه مش كخشبه لكن شركاء الالم والضيق يعني ساب النصارى تباع الناصري او المسيحيين تباع المسيح فيعمل ايه الشيطان ي حارب دول مش مهم يحاربهم بالخطيه ده امر بسيط او يسقطهم في الشر ده امر بسيط لكن السهم الناري اللي يوجهه الشيطان لاولاد الله هو سهم خاص بإيه بالايمان بلاهوت المسيح ب زي ا ل م س ي ح ف يقولك ج ي ي انت مسيحي ليه مش جاي ا ل س ك ت ة غلط مش ج ا يعني السكتة جلط ي يجي واحد مثلا نسميه العقلاني كنا اتكلمنا م ر ة عن ا ل ح ك ا ي ة دي العقلاني ا ا ل ل ع ق ن يقولك ي بقى معقول تصدق ان ربنا ياخذ ص و ر ة انسان او يبقى هو انسان ياكل ويشرب ويتعب ويموت ب ق ى د ه إ ل ه تعبده أ و ي بيقولك ي ع ن ي ه ا ل م ع ج ز ة في و ل ا د ة المسيح طمه زي ما المسيح هكذا أ ي ض ا آ د م د ه العقلاني آ د م اتخلق من ا ل ط ر ا ب والعقلاني يقولك المسيح اتخلق من غير اب لان ربنا قادر يخلق باي كيفيه لا يعقلاني لا يعقلاني م ف ي ش ن س ب ة بين ادم وبين المسيح المسيح هو اله ادم مولود غير مخلوق واحد مع الاب في الجوهر بس مخك حجب ا ة ا ل ر ؤ ي ة عنك لانك عايز تقيس ربنا بمخك ومخك ده قريب هتعرف حيوصلك ل غ المسيح ي فين ة ا مش حتقدر تفهمه بالمخ ل ا ن لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس وان كنت عايز توصل قول يا روح الله اكشفلي وروح الله حيكشفلك روح الله بيكشف للعيل الصغير اللي سنه سنتين ويقول له المسيح هو ربنا ايه رايات ده الاعجاز فالشيطان هو ده سهمه وعلى قدر ما يعلم الشيطان ان الوقت صار مقصر على قدر ما تشتد حربه و ي ص و ت سهامه وعلى الاخص الى ايه غير الثابتين يعني دور ع الناس المزعزعين ودب دب دب في مخهم الناس اللي ب ي ع ر ج و ا بين الفرقتين ويضرب السهام ليهم الناس اللي ع م ل ي ن متشعوطين في الدنيا والعالم ف ي وبين ا ل ش ه و ة وبين الجسد وبين ا ل ر و ح ا ن ي ة ويخبط فيهم ويجي الولد ي س أ ل يابونا انا مش قادر اصدق ان المسيح هو ربنا يابونا ازاي ث ل ا ث ة في واحد وواحد في ث ل ا ث ة ياخونا يا قول للروح القدس يكشفنا ويثبتك ويثبتك لماذا أنا, مسيحي؟ لماذا انا مسيحي هل هناك من الطرق التي يدعي اصحابها انها تؤدي الى المجد ما هو افضل من الطريق الذي رسمته ح ك م ة الله في ا ل ك ل م ة المتجسد يسوع المسيح ليس افضل من هذا الطريق وهو طريق واحد يقول عنه المسيح انا هو الطريق والحق و ا ل ح ي ا ة انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى لماذا انا مسيحي عايز ا س ب ت هل في ح ا ج ة ث ا ب ت ة احط ايدي عليها وابصم ب ا ل ع ش ر ة اقول انا مسيحي و ا ف ن ا ن مسيحي و ع ي ش واموت مسيحي هل في حاجات ح اتكلمنا ج ا ت ت ي ر ا ك في المرتين اللي فاتوا ك ل م ة الاولى انا مسيحي لان دربي هو ضرب الذين وصلوا للديار يعني قلت ا ل س ك ة بتاعتي هي س ك ة ابويا ابراهيم وابويا ابراهيم تهلل بان يرى يوم المسيح ف ر ا ء وفرح شوف ا ل ع ظ م ة في ايمان ابراهيم بس اين يفهم ا ل ا ن د ل ن من يقدر يفسره الا روح الله في كنيسته المقدس وليس لانسان ان يتكلم عن الايمانيات بالجسد او هذا عقل لانه لا ل يستطيع ان يفسر الالهيات ابونا ابراهيم جه ربنا قال له شوف العظمه ة العظمة قال ل في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض ساعتها ب و ن ا ابراهيم كان سنه ت س ع ة وتسعين سنه ة وصرة كان ن س ا تسعة ومستودع ا ن ن ي ن ة و م س ص ا ر مات وابراهيم هكع خالص مش حيقدر يخلف والرجاء بتاع كل الناس يقول ان دول بتاع الناس ان خلاف الرجاء امن كل هيخلف. لكن على على الرجاء مش ليه لما سمع الوعد دا من ربنا ب ي ق و ل ه في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض يمكن يجي واحد يوم ما يفسر يقولك ده قال ح ي خ ل ف ويجيب اسحاق ده نسله مش كده قال لا ابراهيم موقفش ا عند اسحاق انه ح ي خ ل ف ولد ويجيب ولد ويسميه اسحاق لا ده ساعه ما سمع الوعد من ربنا ده يفسر الكلام ده معلمنا بولس بالروح القدس اول ما سمع الوعد من ربنا ايه نسل الايمان اخد ابراهيم و ص ل و لملا الزمان اللي حيتجسد فيه ك ل م ة الله ويجي من نسل ابراهيم بحسب الجسد يا سلام يعني يابونا ابراهيم ساعه ما ربنا ادلك الوعد وقالك في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض انت ساعتها اسلم ليك المسيح ا ل آ ه ابوك ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح يعني يا ابونا ابراهيم كنت مؤمن بالمسيح نعم ومت على الايمان بالمسيح نعم يعني اللي وصلك السما هو المسيح نعم يبقى انا ابن لابراهيم المسيحي من اجل ذلك انا مسيحي انا مسيحي مش يجي واحد تاني يقولي اصلي ابونا ابراهيم جاب خروف ومش عارف عملي وبعدين ابونا ابراهيم صار كذا واسماعيل ام... لا يا حبيبي انت مش عارف تتكلم لانك مش فاهم حاجه ة لانك مش ف م ح انا ج ة مسيحي لان ابي ابراهيم ع ا ف ى المسيح وابوس ترك القصر ق ص ر فرعون غير خائف من غضب الملك لانه او ك أ ن ه يرى من لا يرى شاف المسيح ابويا ا ج ع ي شاف المسيح ابويا داود شاف المسيح وكل الانبياء عرفوا المسيح و ر ك د و ا على الرجاء وعلى الايمان به ويختصر الكلام دا كله الكتاب المقدس ويقول له يشهد جميع الانبياء ان من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا ق و له الاية ل يشهد جميع الانبياء ان من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا كل الانبياء عاشوا مسيحيين وماتوا مسيحيين و ر ق د و ا على رجاء ملء الزمان لما يتجسد ك ل م ة الله وينقذهم من الجحيم لذلك نصلي ونقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب ورد ابان ادم وبنيه الى الفردوس اول ح ا ج ة قلنا انا مسيحي لان ضربي هو ضرب الذين وصلوا للديار وكلمنا المر ا ل فاتت وقلنا يا ت ر ف ا ل ك ن ي س ة السوديه د <تصفيق> ن كل الانبياء تنباوا عن الله ا ل ك ل م ة الذي سيتجسس في ملء الزمان الجميع كل واحد لما تطور في الكتاب المقدس من اول ص ف ح ة لاخرها كل واحد قال يا فلان عايز تروح السماء هو ده عايز تروح السماء هو ده, عايز تروح السماء هو ده. كل ن ب و ة وكل س ف ر بيتكلم عن المسيح ل غ اخر ي ة آ ا ل أ ن ب ي ا ء آ خ ر ا ل أ ن ب ي ا ء اللي هو مين يوحنا المعمدان قوم ي س أ ل و ا قالوا أ ه ن ت المسيح قال لهم لا أ ن ا مش المسيح أ ن ا ماستاهلش أ ح ل سيوح ح ذ ا ؤ ه لكن ي أ ت ي ب ع د ي من هو اعظم مني الذي لست مستقا ان احل طيور ح ز ا ؤ ه يوحنا المعمدان ا ل ل ي هو اعظم الانبياء لانه مكتوب عنه اعظم من نبي يعني يا يوحنا المعمدان ما تقدرش توصلني السماء تاخذني ق د ر ش ت معاك تتشفعلي قال يبني على اساس ايه اتشفعله كنت ا ت ش ف ع ل ن ا من امنت داخل ل س ا اساس ء على قال ايه ا الرب اعلن لي وقال اللي ش و الروح هو ف يرفع القدس نازل حمامة الله الذي يرفع خطية العالم قال عليه مثل حمل ده يعني انت امنت خطية بالمسيح نعم وانا جاي صادق لي وانا ابشر واقول انا عمتكم بالماء لكن ي أ ت ي بعد من سيعمتكم بالروح القدس ونار بالروح القدس وايه ونار ودا يجي بينا لموضوع النهر ده قلنا لماذا انا مسيحي لان ضربي هو ضرب الذين وصلوا الى الديار وايضا لاني حي و ض ا ر وثالثا لاني احمل النار ي أ ت ي بعدي من يعمدكم بالروح القدس وايه ونار انا انسان في حياتي اسرار منيش انسان عادي م ن إ ن س ا ن عادي ب ت ع ل ق م ت عيش وميه لا و ح ك ا ي ت العيش والميه ده انتهى من حياتي ازاي لاني سيدي اللي ق ا ل ي بسر عجيب في ص و ر ة الناس ق ا ل ي إ ل ى أ ر ض ي و ش ب ه ن ي في كل شيء ما خ ل ى الخطيئه وحدها لكن لم يكن له أ ي ن يسند ر أ س ه قالوله تعالى كل يا معلم ت ل م ي ذ لما جه قابل السامريه قال لهم انا لي طعام اخر ايه هو الطعام الطعام ان اصنع م ش ي ئ ة الذي ارسلني ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل ك ل م ة تخرج ايه من فم الله يبقى انا مسيحي لاني احمل النار ايه هي النار و ع م ت ك م بالروح القدس ونار يبقى النار اللي هي الروح القدس الروح ال... ب ر ض و بسر عجيب اتولدنا من فوق من ا ل ر و ح القدس وبسر عجيب ا خ ذ ن ا ع ط ي ة الروح القدس وسكن فينا ويقول معلمنا الرسول بولس انتم هيكم الله وروح الله يسكن فيكم خد بالك من الكلام انتم هيك ل الله وروح الله يسكن باستمرار باستمرار و الله لا يسكن في بيوت من طوب وطين لكن احنا مسكن الله ايه ده يعني ربنا فيه يا رجل ما تقولش كلام غير ده ايه ربنا فيه اه هو ده العز و هو ده السر من اجل ذلك انا مسيحي دي ودي حياتي اللي تشهد بالواقع وبالثمر انا مش بضارب الهواء انا كمسيحي مش بضارب الهواء مش يجي واحد ي س أ ل ن ي قولي بتعبد مين ولا رايح فين ولا مين حيدخلك السما ء اتخبط في الكلام واتصنع الالفاظ و ش و ي ة اجابات ولعب بالالفاظ والكلام و ا ل ل غ ة لا لا عايز كلام ولا عايز ل غ ة لكن عندي اختبار عندي ثمر من الداخل عندي صخر اقف عليه ايمان ثابت لاني وان كنت لا ارى بعيني جسدي انما ارى بعيني ايماني اله في الوسط يحيط بنا ي ض ل ل علينا ح ب يكفي حياتنا ويشبعنا وسيقودنا إن اجلا او عاجلا وحتميا الى ملكوت السماوات انا مسيحي لاني احمل النار اي ع ق ي ة الروح القدس عطيه الروح القدس اللي خدناها في الميرون في الميرون بس قبل ما اتكلم ان النار دي ممكن ناس كتير يكونوا طفوها يكونوا طفوها عشان ك د ه في و ص ي ة بتنبهنا بيقول لا تطفئ الروح طفوها بايه بالخطيه بمحبه العالم يعني نحن ا بنتكلم دلوقتي عن التلفزيون واللي ب ع ت ل ي بيقولي ل انت ضب التلفزيون وهل التلفزيون حرام واللي م ر ة اللي فاتت لما قالوا هل شرب ا ل ب ي ر ة حرام واللي قالوا هل ا ل ر أ س حرام يمكن ربينا وقلنا مش ا ل ف ك ر ة ف ك ر ة حرام وحلال لكن ا ل ف ك ر ة ف ك ر ة ناس يبدو عليهم انهم مهرجين ولا يستحقوا الميراث تضرمها ولا تطفيها تضرمها تقلب النار يقول لا ت ح ز ن و روح الله يعني بلاش م ح ب ة العالم بلاش ا ل خ ط ي ة و ع ي ش مع الله انا م س ي ح لاني احمل النار اي روح الله القدوس اولا روح البنوه او روح التبني يقول معلمنا بولس الرسول اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا و ك ل م ة ابا تلاقيها م ك ت و ب ة في ا ل ع ر ب ي والانجليزي واليوناني والطلياني و م ت ر ج م ة يعني ابا الاب في العربي ابا فاذا بالانجليزي ابا بير في ا ل ف ر ن س ا و ي يعني اخذنا روح التبني الروح اللي, تبنانا. اللي عمل ه م ز ة وصل بينا ن وبين الله وخلينا بقينا ايه اولاد ل ي ابا الاب حتى المسيح لما س أ ل و ه علمنا كيف نصلي قال لهم م ا ت صليتم فقولها كذا ايه يا ابانا الذي في السماء ابوك ايه يا ابني ابوك ايه ده ربنا انت عارف يعني مين ربنا انت مين عشان تتجرا وتكلمه انت مين عشان تقول انا بحبه انت مين ع ش انت ق و ل اتبنان مين, مين؟ اقولك انا ابنه انت مش قادر تفهم كلامي ولا يمكن حتفهمه بمخك ده اللي ملفوف مش ممكن حيفهم كلامي لكن انا فهمه بالروح فهمه ب انا ل ر و ح ب ك ل م كل انسان عقلاني الكلام د ه بتاعك انت عشان تقوله انت وتتبناه انت وتقول لماذا انا مسيح لماذا انا مسيح لاني الله صار ابويا فاكرين ا ل ت ر ن ي م ة اللي بنرنمها ده وهبني بنويه وبقى هو ابويا و ب ي ع م ل ن ي ب ا ل ح ن ي ة اكتر من ام واخويا يا لعظم ا ا ل ع ط ي ة اللي ا ل د ه ا ن ربي دي عطيه مجانيه فرح ب ه ا قلبي لوهبني ب ن و ي ة ب ن و ي ة ت ع ا ل الواحد كده ده مره زمان صدقوني واحنا بنشتغل في العالم من م د ة ط و ي ل ة يمكن اكثر من خ م س ة وعشرين س ن ة او س ب ع ة وعشرين س ن ة وبعدين كان في ه ولد الولد د ه كان بيبيع ض ر ا ي د في المطار وبعدين في ه واحد خواجه داخل ومعاه الترجمان بتاعه المصري يعني فالترجمان خ و بيقول ا ج ل ل ده ب ي قال و ل له ه ت ي ج ر ن الولد من ا ل د هات ف ل ر جرنال م الولد اداله جرنال الخواجه قاعد ي د و ر عن ل فكه م لم ش يتكلم ش الخواجه فقال له رجع الجرنال للولد ا ليه و ل د ب ق و ل ل ليه قال له علشان الخواجه ملاقاش قال له فكه اديله الجرنال وانا مش عايز فلوس خواجه بيلاحظ تعبيرات وش الولد ففهم ي كلامه سالت ر ج م ا ن بيقول له ايه بيقول ا ي الولد قاله ل الولد مصر انك لازم تاخد الجرنال ومش حياخد ث م ن ه لما لقى الولد مصر اخد الجرنال وبعدين قاله ل خدلي اسمه وعنوانه فاخد اسمه وعنوانه الكلام ده انا عرفته لما اتقبلت ا مع الولد ساعتها يعني في ارقى مدارس ا ل ق ا ه ر ة ا ل ا ج ن ب ي ة اتاري بعد ما الخواجه سافر خواجه معندوش ا اولاد رح بعد جواب وقال ل ل و ل د انا اتبنيتك وبعتله اخده ونظفه ولبسه وعمله وبعت ل ل س ف ا ر ة هنا عشان ترعاه وتدخلوا ارقى المدارس فجابوه في ا ل م د ر س ة دي و ا ب ت د ى يتعامل معاه بقينا نشوف فلان اللي كان ب ب ي ع جرايد ا ل س ن ة اللي فاتت او من سنتين وشايفينه في ا ل د ا خ ل ي ة والعز وقال له اول جواب حتكتبهولي بالانجليزي حبعتلك ع ر ب ي ة مرسيدس انا كنت مشيت وسبت الكلام ده لكن الجرايد جابت بالبنط العريض فلان المليونير اللي هو ب ي ع الجرايد بقى مليونير ل ا ن اتبناه واحد امريكاني واحد مليونير فالولد كان م ف ص و ط وابتدت الناس تتعامل معه لانه مليونير وعظيم و ح ا ج ة تانيه خل... بعد ما كان حافي ومش ل ق ي ياكل وبيبيع ج ر ا ي د بقى حاجه ة تاني طب د تانيه م اعلم مصيرهم ما امريكاني مليونير ا الاتنين راحوا الله ايه اتبناه ايه ولو إيه في الدنيا الدنيا كلها、حطنبي. لكن حتنضي اتبننيش انا في حيبعتلي عربية مرسيدس واحد واحد ولا لكن ده اللي ت ب ن ا ن ي ملك الملوك خالق السماء والارض و ع د ن ي بوعود قال لي ليك عندي م ج د لو حبيت اقولك عنه دلوقتي مش ه ت ق د ر تفهم كلامي ولا ه ت ق د ر تستوعبه لاني لا ش ف ت ه عين ولا سمعت ب ي اذن ولم يخطر على بال بشر لكن انا مجهز لك عز عندي في、الأبد. انا ل ب د غني وغنى لا يستقصى ومجد اثنى ينتظرك هناك ط و ب ي ة وياعزي لاني مراسي مش في الارض واللي اتبناني مش ملك ارضي ولا عظيم عالمي لكن ده بقى هو ابويا اله ا ل ا ل ه ة ملك الملوك ورب الارباب ب ق هو ده ابويا يبقى يحق لي افتخر ولا لا、آه. اروح ادور على سكه تاني واسيب مسيحيتي ط ب مين حيديني البنويه دي مين حيوصلني بالسر العجيب مين حيديني انا مسيحي لان الله تبناني صار هو الهي وانا صرت له ابنا وادل على حس تدلع ت ج ي ب الكلام د ه منين يا ابونا مكاره الدلع على حس انا ا ر ا لك كلمتين صدقني د ه ا ك ت ر من الدلع و ا ك ت ر من العز اللي داقوا ح ل ا و ة ربنا في السكه قبلينا شوف واحد منهم مثلا يتكلم الكلام العجيب الانسان لما يختبر ربنا ي د و ق العز كله وبعدين يبشر ويقول مش بس ا د ل ع على ربنا دا يشلني على ك ت ا ف ه ويدللني على ركبتيه ويدلعني و ي د ي ويهنيني ويسعدني و ي ع ن ي اه ت ض ي ق نعم تفضي الالم نعم في عمق الام يملك ق ل سام فلعلي د ا س ا م زغير و ك ن ا شوف لما ا ش عيقولي لانه هكذا قال الرب ا ن ن م المسيحين بتوع ل ا ح د الجديد اللي اسمع منه واللي ت ب ن ا ت وبقى هو ابونا و إ ح ن ا اولاد وبس بيقول لانه هكذا قال الرب هانذا ادير عليها سلاما ك ن ه ومجد الامم كسيل جارف خد الأمم. الأمم بالك من الكلام اللي جاي يقول فترضعون مين اللي بيرضع ا ل ع ي ن فترضعون ده كلام ماتفهمش بالدماغ فترضعون وعلى الايدي تحملون وعلى الركبتين يدالون ي م ش ا ن على يدالون وعلى الركبين ه ا يدللون انسان تفديه امه هذا عزيكم ممكن ابويا كذان بيهش مكن لاعفتان ولافتري ا هش لكن ابويا بقى و اخ الله تر الحلول ياوي ا يلبس افتتاح الها من معرفتك عايش ك ر ا م ة غير ابويا ياسس ان اعظم ابويا ان ابويا كذلك وان ابويا فاروقان ابويا اعظم ابويا اعظم كان أك هو ابويا اللي هو الريح بابوك عني انا م ر ي ك ي ان بيتحين الله وبقى ولونه تعامله ازاي يا ابن الابن بيتعامل مع ابوه ازاي ي ت ع ا م ل مع ابوه ازاي عايز اقولك ان اهل العالم مايفهموش الكلام د ه ابدا يعني ممكن اولاد الله يكلم ربنا ك د ه ويقول له يا حبيبي يا حبيبي ي ج و ازاي اهل العالم ايه يقول لك تتجرا وتقول لربنا يا حبيبي اللي يربطك بربنا اه ده انا اللي ربطني بربنا كتير كتير كتير اهو اهل العالم لا يفهم مال روح الله انا م س ي ح لاني احمل النار الذي هو روح التبني الذي يشهد في داخلي اني ابن لله, أني ابن لله. والروح القدس اشهد فينا اننا اولاد الله ويشهد فينا اننا و ر ث ة ه د ي ا ل ع ظ م ة ان الروح القدس في داخلنا بيشهد ان إ ح ن ا ولاد ربنا و ل اللي د ربنا ا ب ي ج ر أ ن ي ان أنا اقول الكلام ده لاني أ ح م ل النار اللي بيخليني أ ك ل م ربنا على إ ن ي حبيبه إ ن ازاي الخوف زال بيني وبينه إ ز ا ي ما بخافش من ربنا لكن في م خ ا ف ة في مهابه في قلبي إ ز ا ي ما بخافش ل أ ن ا ل م ح ب ة التي انسكبت في قلبي بالروح القدس ما بقتش تخوفني من ربنا جزء ايه رايك في ربنا يقولك ل ده حيقطع رقبتي حتروح فين يا فلان يقولك ل رايح النار رايح النار هو في حد حيروح السماء لكن تعال اسال ابن من, ابن من اولاد الله ايه رايك في المسيح يقولك ل لطيف حلو ابيض واحمر معلم بين ربه ي ت غ ز ل في المسيح يتغزل في ربنا لانه له ع ش ر ة معاه ادخله الملك الى حجاله علمه فوق ر أ س ه م ح ب ة شماله تحت ر أ س ي ويمينه تعانقني ده مين ده ربنا ده ربنا اولاد العالم ما يعرفوهوش بالصوره دي يعرفونه هو المنتقم الجبار اللي ممكن ي د ا ر ى بجهل ويصنع الخطيه من وراه لكن اولاد ربنا لا معندهمش ا لا دره ولا نور حياتهم كلها فيجي النور. في النور ما دام لكم ايه النور كنتم قبلا ظلمة اما الان الرب لكم ظلمة كنتم فنور في ي ف الولد يتعامل مع ابوه ازاي وخصوصا ل م ان بيقول لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال يعني معاملتي مع ربنا لابد تكون معامله طفل معامل, الطفل. معامل الطفل. الطفل يتعامل مع أبوه يا سلام الطفل الطفل ابوه ازاي يا ممكن الولد الصغير ماشي مع أ ب و ه يشاور على أ ي ح ا ج ة يعني ليبص ا أ ب و ه عنده فلوس معندوش ا غني مش غني يقول له يا بابا أ ن ا عايز من ده وده ممكن يكون غالي اوي غالي بس أ ب العالم ايده قصيره وما ي ط ل ش لكن أ ب و ن ا السماوي على ر أ ي و ا ح د ة ص ع ي د ي ة كانت دايما تقول يقول ويطول يقول ويه ويطول يعني تشاورله تقول له عايز د ي يقولك ل حاضر يا ابني وان كانت حسب حكمتي انزلك ا السما على الارض يا سلام يعني ب ز ش عني ح ا ج ة لا معزش ا عنك ح ا ج ة كل ما تطلبه من الاب باسمي يعطى لك ما انا عارف انك فهمت حتطلبيه انا عارف انك مش حتطلب ش ي ء في الدنيا انا عارف مش هتطلب زي الامم وتقول اكل واشرب وفلوس ولبس لا انا عارف ان طلباتك ح ت ك و ن طلبات خلاص طلبات خدمه طلبات ربحوس طلبات مجد اسم الله انا عارف انت ح ت ط ل ب ايه عشان كده اذن الرب نحو ايه نحو خ ا ئ ف ي الولد يتعامل مع ابوه ازاي عشماني ما يخافش مني حتى لو غلط افرض ابنك كسر ك ب ا ي ة في البيت وانت بتحب ابنك معلش يا حبيبي ما تكسرش ا ل ك ب ا ي ة تاني او ما تهم ما تتشاش تاني طبعا بتختلف الناس الناس الاشرار بتقوم تدب عيالها انا بتكلم عن الناس العقلين ما تتشاش تاني يا ا ب ن وفي اولياء امور ممكن الولد يكسر ك ب ا ي ة يعمل يسوي ما يكلموش ودي ن ق ط ة مهمه جدا في م ع ا م ل ة الاولاد الحقيقيين مع الله ممكن اغلط لاني قلت اني بلا خطيه اضل نفسي ولا ي ل ح ق في لكن لما غلطت ابوي ح ي د ب ح ن ي اروح اداره منه وما روحش البيت لاني ابويا سيضربني ابوي مش ح ي ض ر ب لاني عارف ان انا غلطت غصبه عني والشيطان حاربني في فرق بين الخطيه المقصوده والمتكرره وعندي الانسان اللي م ت ب ش وفي فرق بين ف ق ط ه المؤمن الابن الحقيقي التائب اه نعم لا تشمتي بي ا عدوتي فاني ان سقطت ايه اقوم غلط اجي امام ابويا واثق من حبه واثق من غفرانه وعازز علي وصعبان إن صعبان علي اني اسات اليه اقوله س م ح ن ي س م ح ن ي انا غلط انا اخطيت انا كسرتلك و ص ي ة انت مكرم عني انت معزز في قلبي ا خ ف ر لي وسمح ي انا هو هيخفر لي ه و هيخفر ل بس صعبان علي ازاي انا اغلط فيه ابوي أبويا. انا احمل النار اولا روح التبني وثانيا أروح القداسة. أروح القداسة. روح القداسه ة القداسة. روح اي بيقول عن المسيح إنه تعين بالقيامة ابن الله من من الله القداسة الاموال. جهة روح روح القداسه يعني روح القدس وروح القداسه الذي يقدس يجي معلمنا بولس م ر ة ويقول ا ن ه كنتوا بتعملوا اعمال و ح ش ة قبل كدا وكانت س ر د ت ك و ح ش ة لكن اغتسلتم يعني تعمدتم وتقدستم يعني ا خ ذ ت و م س ح ة الميرون وتضررتم يعني ل ب س ت و ا المسيح يتم نعم بربنا يسوع المسيح وبروح الله يعني قدستم بروح الله تقدستم يعني ايه يعني تخصصتم لربنا تخصصتم ل روح ب ن ا ر ا ل ق د ا س ة ولدني وروح ا ل ق د ا س ة سكن في وروح ا ل ق د ا س ة يخصصني لله ا ذ ا انا مسيحي لاني لقيت سر بيعمل في ه السر. السر خلاني مشغول بالكامل بعمل الله بقيت انسان مش من هنا مشغول اتكلم عن مين عن ربنا اتحدث عن مين عن السماء اتكلم عن مين عن الخلاص مشواري رايح جاي من اجل مين من اجل مجد الله قسي ورمح في الدنيا عشان مين عشان مجد الله الحال اتغير تقدستم يعني تخفصتم لله وتقدستم يعني تركتم كل الخطايا والشرور نعم اقول انا مسيحي لان س ر عجيب يعمل في داخلي جعلني كارها للشر وكارها ل ل خ ط ي ة واشتاق ان اجول اصنع خير كما كان سيدي بحسب الجسد في ملء الزمان في العالم يجول يصنع خير روح ا ل ق د ا س ة روح ا ل ق د ا س ة روح ا ل قدسك ا ة ق د س روح ا ل ق د ا س ة خصصك للرب انت مشغول بربنا مشغوله ب ا ل ا ب د ي ة واحنا في الايام الصعبه ة د في الايام ا ل ص ع ب ة هل ي ترى لو س أ ل ك الناس لماذا انت مسيحي تكون ثابت في اجابتك ثابت في سماعك لا ثابت? ولا يقول ل لك ت ي شان نقلها لماذا ل انت م ا مسيحي نظير القدس اللي د ع ا ك ن و ا ل و ا ايضا قديسين كلنا الركض ا ل ص س ك لو بيننا بترن م م ش ب ربنا ص ب عناول مشغول بخيال ابي خلاص نفسك ده روح ا ل ق د ا س روح القداسة. انا ل ق د س مسيحي لاني احمل النار روح القداسه اللي خلى في قلبي ش ه و ة اني امجد اسم الله اللي خلى في قلبي ش ه و ة اني على الدوام اكون لي ف ي ب شهوه ان وقتي وما املك وصحتي والكل يكون للرب اقول ن يدي هو ع ا ن ا م ل ك انت حررتني انا عبد واثير محبتك انت فدتني انا ابنك انت انت شلتني انفاسك انا ابنك وعبدك روحي قداسه روحي خصيص روحي خصيص الحين ايامي يركون ر و ح عرب ربين ربي ربي انا ا ا ثاني واحد مسيحي حقا د س ن تقصص اقوس لان ربي قدر بينا له ديار فاين امسيحي لاني حيضار ل ك ل احنا وراه اسفار ك ي ر ومباركه الله اعطينا اقصي و ب ي ا ت ه فيحفظنا س ا ل ت ي الايمان المتقم ي على ضر نسير الى ا س ل ك ي ر ان ن ن ض ر الى بناء وجو لير بناء ومعمل روحنا ناظم روحها القدور صلوات جميع الجسم صلوات ابي طبال مكرم ارسل خبث اركاد م بنود الرالد واهنا كل يوم ولكد من الان وي ابدا امين